اللهم سلِّ وسلِّب على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ حب النبي على الانسان مفترض حب وحب أصحابي <تصفيق> وحب Bersambung I'll oh, see oh, oh, oh. لنعم فتاة أوصى بإلاه في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصواهم Rabbul <Sanly> Ubaad, <Sanly> <Sanly> <Sanly> عندنا الى امي وذا ذا خذيه سانه درب الوده دربي وامك كن لي rasuti darbul wata samya kamu ru pe sadri I'm starting Terima kasih